دموع العارفين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 إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث قد يقول قائل هي السنة فيها مليون حديث نعم لكن إذا عرفنا المقصود بالحديث المقصود بالحديث عند القوم الاسناد فأي شيء يروى باسناد يسمى حديث الحديث الواحد المتن الواحد لو روي لو بألف اسناد يسمى ده ألف حديث إن كان متنا واحدا فهم يسمون كل ما روي يسمونها حديثا، ويسمون ال بالحديث، فقوله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث يعني ألف ألف اسناد، وهذا عدد ضخم جدا، وكان أحمد رحمه الله تعالى في علوم السنة لا يشق له غبار، كان يقال أربعة حفاظ في زمانهم، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والشاذكوني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 فكتب أصحابه عنه كل شيء كتب حتى سعالة لو بس كده حبي يكح ولا حاجة كان يكتبه أحمد كح في الحتدية لأنه صدق الله تعالى وقر شرعه وقر النصوص الشرعية الكتابة والسنة فلهذا وقره الله عز وجل وقره الله وقره كتابة الكلام كله عنه فلا تحصى مسائل أصحابه عنه في الفقه فقه الأحاديث فكان أحمد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 ولما بدأ يخرج منه هذه هذا الفكر الضال وعلم بها الرشيد قال والله لئن أقدرني الله على بشر لا أقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط وكان الرشيد محاميا عن عندين الله عز وجل كان يغار على على على السنة ولا أدل على هذا من أنه مرة جرى في مجلسه مرة ذكر حديث حديث لتقاء موسى وآدم عليهما السلام إن موسى وآدم التقى فقال موسى لآدم أنت أبونا آدم أخشان من الجنة فقال له آدم أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة فحج آدم وموسى ذكر هذا الحديث بحضرة هارون الرشيد وكان في المجلس أحد أعمامه عم أمير المؤمنين آعد فقال الرجل كيف اجتمع إزاي اجتمعوا هما الاثنين ماتوا الرجل لعله مش واخد داله بيستشكل فقال هارون الرشيد علي بالسيف والنطع حتى السيف نموته الراجل ده عم ده أقتله دلوقت يا أمير المؤمنين قال يقتل يشكك في حديث رسول الله وما له هو هو ماله اجتمعه فين ولا ازاي يسلم ياخد اسمع الكلام ويسكت خالص مش اختصاصه فكاد يقتل عمه عما عمه من أجل أنه تكلم عن حديث وهو لا يدري وكان محافظا على السنة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 لأنه مختفي ويروح منه إشماله وبعد خالص عن أرون الرشيد فلما توفى هارون كان كذلك في زمن ابنه الأمين أما أرون الرشيد تولى والأمين الخلافة فكان الأمين أيضا محمود السيرة في هذه الناحية ما كانش له علاقة بجماعة المعتزلة ولا بجماعة المبتد وظل بشر أيضا مختلف لما تولى بعده المأمون اجتمع حول المأمون المعتزلة خالطوه ولعبوا في دماغه واستزلوه فوقع في بدعتهم وإنما يأتي الكدر من رأس العين الناس على دين ملوكهم الراجل ده إذا, إذا كان راجل كويس سيصلح كل من, من, من تحته يحافظ على السنة رجل سني لما يكون مبتدع وماشي مع المعتزل أو مع غيرهم يحافظ عليهم ويحمل الناس على الباطل وإنما يأتي الكدر من رأس العين يجي من فوق دايما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 التوحيد يعني إيه؟ يعني ليس هناك قديم إلا الله طيب يعني إيه كلام دوت؟ طبعاً لفظ قديم هذا أصلاً في, في إطلاقه على الله تعالى نظر بل هو الأول كما ذكر جل في علاه عن نفسه هو الأول والآخر لكنهم يقول لك إنه ليس هناك قديم إلا الله طيب يعني عايزين تقولوا إيه حاتوا من الآخر يقول لك ما احنا يعني معناه إن ربنا ما عنده الصفات لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا شيء خالص كيف هو قال هو السميع البصير إنك لا ما إحنا لو قلنا إن هو يتكلم ي لو قلنا إن هو يسمع يبى له سمع والسمع ده لو كان قديم زي قدم ربنا يبى في إثنين القدماء الله والسمع يبى ده شرك بالله جهالة جهالة وظلال عقول بسبب الفلسفة والكلام فنفوا عن الله كل الصفات عطلوه من الصفات عبدوا عدما طبعا ليس في هذا إشكال لإني إحنا ندعم إن هناك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 جماعة كان هو يهابهم العلماء كان عمل لهم حساب فما كان عايز يحمل الناس على على هذا القول مرة واحدة يقول يحيى ابن أكثم قال لنا إن المأمون هو نفسه الكيدة كمان المأمون قال لولا ما كان يزيد ابن هارون أظهرت القول بخلق القرآن قال بس أنا خايف من يزيد ابن هارون كنت ما قلت للناس كلها وحملتهم حملا على أن يقول القرآن مخلوق فقال له بعض جلسائه ومن يزيد ابن هارون هذا حتى يتقياه أمير المؤمنين؟ مين ده عشان تخاف منه؟ ده راجل حتة عالم حتة عالم ولا حاجة يعني أنت تخاف من عالم ولا ايه؟ فقال إني أخاف ان أظهرته أن يرد عليه فيختلف الناس وتكون فتنة الناس عرف من يزيد هذا وراجل شيخ من شيوخنا ومسموع الكلمة أنا لو خلفته وتكلم فيا الناس ما معرفش أخلص فابعدني عنه فقال أحدهم أنا أتكلم مع يزيد ابن هارون قال له تبعنا روح روحنا أجس نبضه أشوف يعني رأيه إيه في القصة من بعيد لبعيد وما أقولهش أنت ولا حاجة فقال له روح اصطرف دونكه روح شوفه يقولكين فلما ذهب الرجل من من ذماء المأمون إلى يزيد ابن هارون في واسط قال له يا أبا خالد ان أمير المؤمنين المأمون يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أقول القرآن مخلوق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 وهو أكبر من ذلك الزعم لو عملها تبقى مشكلة يعني دي رسالة بين السطور ما تعملهاش أحسن لك يعني فكف عن وظل بعيدا عن أن يظهر هذه الفتنة طلة حياته يزيد بن هارون وغيره إلى أن مات الشياخ أشياخ اللي كان لهم هيبة في نفسه بل أظن أن الساحة خلت وطبعا لأنه الجماعة اللي حواليه كلهم مبتدعة معتزلة فمش شايف الأنوار مش شايف نور الأئمة لأحمد بن حنبل وابن بن معين وابن المديني وجماعة الكباء مش شايفهم ما هو مين اللي بي مين اللي بوصل له الأخبار الضلال الجماعة المعتزلة فهو مش مشاوفينه غير اللي زيهم بس لكن إن ذكر أحمد يقوله ده أحمد ده لستعير صغير كما سيأتي وده أحمد هذا الصبي طيب ابن معين يقولك ده راجل مش عارفين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 رقارقات والقلب يغمره الأني قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون لا ينجني